بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي طورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يطلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما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 لرب العالمين